وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا فقد استمسك بالعروة الوثقا في لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا. هم الطاغوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك